يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أحبتي في الله نحن الآن مع موعد مع شمائل مصطفى صلى الله عليه وسلم مع صفات النبي صلى الله عليه وسلم مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفنا عند باب قول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية قال باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم والإدام أو الأدم أحيانا نجد هذه اللفظة بالكسري وأحيانا نجدها بالضم الإدام أو الأدم وكلاهما بمعنى واحد وهو كل ما يؤكل مع الخبز أي كان يعني أي حاجة تؤكل مع الخبز أي طعام يؤكل مع الخبز يسمى إدام ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث تحت هذا الباب. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله وعبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى ابن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمة الإدام الخل أذكر نفسي وإياكم بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم نستفد من هذا اللقاء إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل قال عبد الله ابن عبد الرحمن في حديثه نعم الإدام أو الأدم الخل هذا الحديث صحيح ما معنى الخل الخل هو المعروف نعم الإدام الخل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل الخل مع اختلاف الخل الذي كان يؤكل في عهده والخل الذي في عهدنا أيضا يوجد ملحوظة هو ورد في بعض النصوص عند الفقهاء أن الخل المباح هي التي فسدت بنفسها يعني لو في خمر وده في خلاف طويل بين خلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة لا أريد أن نقف عند هذا الخلاف لأنه ليس مجالنا. لكن الشاهد ان خلاص القول أو خلاص المسألة في هذا الأمر أن في خل هذه الخل آه حصل آه بعض الأطعمة أو بعض مثلا زي الطمر أو الزبيب أو نحو ذلك وضع في خلل ففسد دون دخل أي, أي عوامل فهذه هي الطيبة أما الخل الذي تصنع وتمر بمراحل أكسادة ونحو ذلك فهذه هي فيها مشكلة ولكن أردت أن أشير هذا الأمر والأمر يعني في خلاف كبير بين العلماء من أراد أن يبحث في هذا الأمر حتى لا يأخذ الأمر على إطلاقي ويقول الخل يجوز أكله وهو بلا خلاف يعني وهو طعام طيب ونحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمل إدام الخل وداكن من طيب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وتسليته والأهل بيته صلى الله عليه وسلم حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجد غيره في بيته صلى الله عليه وسلم كان يأكل خبز مع خل فقط كان هذا الطعام لا يجد غيره صلى الله عليه وسلم فكان يسلي أهله بذلك صلى الله عليه وسلم وإن كان الأمر على ظاهره وعلى إطلاقه عند بعض العلماء فهذا يعني أولى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان ابن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح ألستم في طعام؟ سيدنا النعمان المشير بالله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني أي إنما تشتهونه من الأطعمة والأشربة متيسر لكم ومتوفر لكم؟ يعني لا يعني تجدون من اطعمه من الاشكال والأنواع ما هو ميسر لكم لقد قرات النبيكم صلى الله عليه وسلم سيدنا النعمان بيقول شف الناس صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملا بطنه ما يجد من رديء التمر الدقل يعني رديء التمر التمر الرديء ما يجد من هذا التمر الرديء ما يملأ بطنه كمان يعني يعني ما كانش يشبع حتى صلى الله عليه وسلم حتى ما, ما كانش ناجي صلى الله عليه وسلم الا رديء التمر كمان لا يجد انه ايه يملا به بطنه صلى الله عليه وسلم معلوم يا جماعة ان هذا هو زهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خير ان تكون له الدنيا لكنه صلى الله عليه وسلم اختار الاخره صلوا على ربي وتسلموا عليه ف سيد البشر صل الله عليه وسلم ولكن هذا, زهد يع... هذا الزهد يعلمنا النبي صلى ما هذا الزهد يعلمون أنفسه صلى الاقتصاد في الطعام والشراب يعني أن كل يخبرنا ويقولنا بنساني حاله صلى أننا لن نخلق لطعام ولا شراب لم نخلق لنأكل ونشرب ونتزوج وننام ونفعل ذلك وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجل أي أنفسه صلى ما كان يهمنا قصة الطعام والشراب في في زمن لو في زماننا الان اصبح الناس يعني شغله مش الطعام والشرب يستيقظ من نومه يفطر به ساعتين يتغدر ايه بعد كم ساعة يتعشر ايه ينام ازاي ينام الساكاء يعني حياته كلها مضبط على ايه قصة اكل شرب نوم هذا نشربه هذا كله هذا ينفع هذا لا ينفع من من جملة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من جملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهتم بذلك صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبده ابن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية ابن هشام عن سفيان عن محارب ابن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سيدنا جابر بن عبد الله المعروف قال قال رسول صلى الله عليه وسلم نعم الإدام يعني هذا صحيح مثل الحديث الذي قبل قبله قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجر الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم سيدنا زهدم يقول كنا عند أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل وأتي بلحمة دجاج الدجاج المعروف تلحى رجل من القوم لكن دجاجهم غير دجاجنا يعني طعام الدجاج بتاعهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم أيام الصحابة ما كانش نفس الطعام اللي إحناه ونطعم الدجاجنا الآن في مزارع الدجاج وغيرها المهم أتي بلحمة دجاج فتنحى رجل من القوم بس هذا لا أشير ولا أقول إن طعام الدجاج اليوم محرم لغيره لكن ألف نظري أنظر الناس إلى بعض الشيء يعني تنحى رجل من القوم فقال مالك فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها فأكلها قال أدنى فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج يعني كان قاعد مجموعة مع سيد أبي موسى الأشعري وأتي بلحم دجاج راح في واحد من القوم يتنحى ابتعد عنهم فسأله أبو موسى رضا الله عنه وارضاه قال له ما لك قال إني رأيتها تأكل شيئا يعني حسنة تأكل شيء يعني شيء مثلا قذر قال فحلفت ألا أكلها شفتها مرة تأكل تلقط شيء نتري قال حرفت أن لا أكلها فقال له ادنه فإني رئيس صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج يعني لحم الدجاج ده حلال والنفس صلى الله عليه وسلم أنه شفته كان بيأكله صلى الله عليه وسلم لكن في إشارة أيضا إذا كانت لحم الدجاج أو ذكارة الدجاجة أو أي شيء يؤكل شاء أو جاموس بقع أو نحو ذلك كانت تتربى على النجاسة وطعامها الأصلي هو النجاسة فهذه تسمى بالجلالة والجلالة حكمها عند الفقهاء أنها تحبس ثلاثة أيام تطعم طعاما طاهرا طيبا ثم تذبح وتؤكل ولحمها طاهر ثلاثة أيام قال حدثنا الفضل ابن سهل الأعرج ابن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم ابن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة هذا الحديث ضعيف واللحم الحبارة ده هو الحبارة ده طائم معروف رمادي اللون لون رمادي طويل العنق منقاره طويل وهو حلال أكله وهذا الطائر يكثر في وجوده في شبه الجزيرة العربية السعودية وايضا في جنوب آسيا وش وشمال أفريقيا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التيمي التيمي عن زهدمي الجرمي قال كنا عند أبي موسى قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولا قال فلم يدنوا فقال إذا اقترب يعني إلى الطعام فقال له أبو موسى دنوا فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَلَّا أَطَعَامُهُ أَبَدًا هذا حديث صحيح و هذا مشابه للحديث الذي حديث رقم 155 حديث رقم 154 حديث النات السابق قال حدثنا محمود بن غيلان أو غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له أعطاء عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به كل الزيت والدهن به فإنه من شجرات مباركة هذا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا كل الزيت، كل الزيت يعني ضعوه في طعامكم، اخلطوه في طعامكم وكلوا زيت، تمام؟ الزيت مقصود به زيت الزيتون، زيت شجرة الزيتون. قال ودهنوا به يعني هذا الزيت له بركة وله فوائد كثيرة في الطعام وفي الدهان، دهان الشعر ونحو ذلك ودهان الجلد، فإنه من شجرة المباركة. اللي هي شجرتي الزيتون. قال حدثنا يحيى بن موسى. قال حدثنا عبد الله عبد الرزاق. قال حدثنا معمرون عن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهن به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وعبد الرزاق قالنا يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله هذا الحديث صحيح. يعني مثل حيث السابق قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر هذا حديث صحيح مثل السابق قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبته عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء الدباء اللي هو ايه القرن شجر القرن المعروف اللي بالكوسه اللي بنسميه هذا الدباء وهذا قر كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس فأتي بطعام اتي بطعام جاء طعام الى النبي صلى الله عليه وسلم ودعي النبي صلى الله عليه وسلم كان به دباء فقال أت فجعلت أتتبعه يعني أبحث عن الدباء وأضعه أمام النفس الصالمة فأضعه بين ذي لما أعلم أنه يحبه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل ابن أبي خالد عن حكيم عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا قال أبو عيسى وجابر هو جابر بن طارق ويقال بن أبي طارق هو رجل من أصحاب رسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم قال ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد وهذا الحديث صحيح صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي همنا في هذا الحديث أن جابر بن عبد الله عن حكيم بن جابر ليس جابر بن عبد الله وإنما هو جابر بن طارق يقول الترمذي أنه لم يعرف له إلا هذا الحديث وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يجد عنده ايه قر يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا يعني بنضعه في الطعام بتاعنا وندخله في طعامنا كثيرا وهذا يدل على حبه حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء لشجر الدباء أيوه. ويسمى شجر اليقطين أيضا قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن إسحاق مالك بن أنس التذعذ من فعله رضي الله عنه وهذا على خلاف عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن ما ابن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه خياط ضع عزم النفس السلام على طعام صنعه قال أنس وذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام قال فقرب إلى رسول السلام هذا الخياط قرب للنفس السلام خبزا من شعير خبز من شعير كما علينا في المرأة الماضية خبز الشعير ومرقا فيه, فيه دباء وقديد وقديد <تصفيق> <تصفيق> مرق المعروف معروف ليه؟ بيوجد اللي في اللي بيجت يوضع الطعام ال مثلا الدجاج أو الدواجن أو مثلا اللحم يوضعه فيه في ماء ويترك قليلا سماه الشوربة ونحو ذلك يعني المرق المعروف المرق كان فيه دبّاء وكان في قديد الدباء اللي هو القر والقديد اللي هو لحم مجفف بالشمس لحم مجفف بالشمس كانوا يأخذون اللحم ويقطعونه ثم يضعونه في الرمال يضعونه في مثلا في غرق ذلك ويحفظونه في الرمال ويجففونه في الشمس قال عن سفرهتهم سلم تبع الدباء حوالي القصعة يبحث النفس عن أيها الدباء وتتبعها فلم أزل أحب الدباء من يومئذ لما عرفت النفس الصلاة بحب الدباء أحببت أيها الدباء هذا حديث صحيح قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة ابن شبيب ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل هذا الحل صحيح نفسه كان يحب الحلواء الحلواء اللي الطعام حلو طعام الحلو والعسل معروف مقصود به عسل النحل حتى أن صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان في صلاة العصر بعدما ينتهي من صلاته صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت زينب رد الله عنها وكانت تعطيه وتعطي وتطعيمه عسلا يشرب عسلا حتى كدنا النساء له صلى الله عليه وسلم فنزلت سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أمة سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ جنب مشوي يعني قطعة من شاء مشوية صلى الله عليه وسلم وكان متوضي صلى الله عليه وسلم فقام إلى الصلاة ولم يعيد ولم يعيد الوضوء مرض آخر. دل ذلك أن الوضوء مما مسته النار مستحب أي حاجة تمسها النار مستحب أن أنت تتوضأ. تمام؟ طيب ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لن توضأ من لحم الشاة لحم الغنم قال لا او انشئت انا توضأ من لحم الابل قال نعم يبقى لحم الابل ينقدر دو اما لحم الشاوى اي لحم اخر لا ينقدر دو قال حدثنا قتيبة